اليوم هو اليوم الرابع والعشرون من شهر رجل الفرد الحرام عام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واليوم هو الدرس السابع من شرح المقدمة العشماوية في فقه اهل المدينة النبوية صلى الله وسلم على صاحبها وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تحدثنا في المجلس الماضي عن عن بقية عن التيمم تحدثنا عن التيمم وإحكامه وما يتعلق به واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الصلاة إذا انتهينا من مسائل الطهارب واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن مسائل الصلاة مسائل الصلاة التي تحدث عنها الشيخ العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى تتعلق بكيفية أداء الصلاة ثم تطرق إلى أحكام الإمامة وصلاة الجمعة وبعض الصروات الخاصة وهذه من المسائل الزائدة التي لم يتطرق إليها الاخضري رحمه الله وتبارك وتعالى إذن هي من المسائل الزائدة التي لم يتطرق إليها شيخنا الأخضري الذي انتهينا من شرح مقدمته الفقهية لكن إلى الآن لازلنا في المسائل التي تطرق إليها الأخضري وتطرق إليها بشيء من التوسع أكثر من العشماوي مثلا اليوم شاء الله سنتحدث عن شرائط الصلاة شرائط الصلاة التي تحدث عنها العشماوي هي أفضل مما تحدث عنه الأخضري الأخضري يعني لم يأتي بالشرائط يعني محررة أتى بها من ضمن الكلام لكن العشماوي عقد لها فصلا خاصة وبيّن شروط الوجوب وشروط الصحة وأيضا تطرق إلى واجبات الصلاة يعني فرائضها وأكانا وإلى سننها المؤكدة وإلى المستحبات والفضائل وما إلى ذلك وهذه المسائل كلها تطرق إليها الأخضر ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبينها كأننا لم ندرس الأخذ على طريقتنا في هذه السلسلة الفقهية المباركة إذن هذه السلسلة الفقهية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى طريقتنا فيها أن ندرس الأمور وكأننا لم ندرسها من قبل حتى إذا تكررت تقررت إذا تكرر الأمر تقرر الأمر فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب شروط, الصلاة باب شروط الصلاة وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة فأما شروط وجوبها فخمسة الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما شروط صحتها فستة طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة والله أعلم جاي. الشروط الشروط هي الأمور التي لا يمكن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما معنى هذا الكلام ولا يلزم وجود وجود ولا عدم لذاته ما معنى هذا الكلام يعني إذا قلنا إن شرط الصلاة الطهارة. إذا قلنا من شرط الصلاة الطهارة فهل وجود الطهارة يوجب الصلاة؟ لا. قد يكون الإنسان متطهرا ولا ولا يجيب عليه الصلاة لكنه لا يمكنه أن يصلي إلا إذا كان متطهرا واضح؟ إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم إذا لم يكن موجودا لا يكون الشيء موجودا إذا لم تكن طهارة لا تكون الصلاة إذا لم يدخل الوقت لا يمكن الصلاة أن تجزئ وهكذا. وأما إذا قل ولا يلزم من وجوده وجود عدم ولا يعني وجود ولا عدم لذاته قد يكون لأمر آخر لعامل آخر من العوامل لأنه لأن للصلاة شروطا عديدة حكم أنه للعبادات الأخرى شروطا عديدة فإذا تحقق شرط من هذه الشروط فلا يعني ذلك وجوب وجود الشيء الذي له ذلك الشيء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في تفصيل هذه الأمور طيب قد يختلط عند كثير من الناس الشرط بالركن وأصحابنا لا يستخدمون كلمة ركن ولكن يقولون الواجب فواجبات الصلاة عندهم هي التي يسميها غيرهم أركانا بمعنى أن الصلاة إذا لم يكن هذا الركن لا تكون فما الفرق إذن بين الشرط والركن؟ ما الفرق بين الشرط والركن؟ إذا كان كلاهما يلزم من عدم وجوده الوجود ولا يلزم وجوده عدم ولا وجود لذاته الفرق بينهما هو أن الركن جزء من الماهية فالركوع والسجود وقراءة الفاتحة وما إلى ذلك جزء من الصلاة، وأما ستر العورة ودخول الوقت والبلوغ وما إلى ذلك هي امور خارج الماهية ليست جزءا من الصلاة، وبهذا نفرق بين الشرط والركب أو الواجب أو الفرض. اذن يقول رحمه الله تبارك وتعالى باب شروط الصلاه المؤلف رحمه الله لم يتطرق الى الصلاه ومتى فرضت وما وحكم حكم وحكمها ولم يتطرق الى اوقات مواقيتها لا الضروريه ولا الاختيارية ولما تطرق إلى الأذان وللإقامة لم يتطرق إلى هذه المقدمات كلها وكأنها من الأمور التي فرغ منها وعرفت كأنه افترض أننا درسنا الأخضر وانتهى الأمر لأن الأخضر ذكر هذه الأمور كلها الشراح بعضهم ذكر هذا الشراح بعضهم فصل في هذه المقدمات وتوسع فيها ونحن على ما لا نذكره إلا ما يذكره المؤلف ولكن لا بأس أن نقول إن الصلاة ركن عظيم من أركان هذا الدين الصلاة ركن عظيم من أركان هذا الدين والله عز وجل اشترط في توبة المشركين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فاشترط أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكار والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله لا إله الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكار فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأحسابهم على الله إذا الصلاه والمقصود هنا الصلوات الخمس لا غيرها الصلوات الخمس هي من اركان الاسلام الخمسه التي لا يقوم الاسلام على الا عليها ولذلك حكى ابن حزم ومحمد نصر المقدسي محمد نصر المروزي رحمه الله وجماعات من الأئمة إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على كفر تارك الصلاة وهذا القول على كفر تاركها تهاونا ولا أقول جحودا لأن الجحود مما أجمع العلماء على ان من جحد شر شريعة واحدة من الشرائع المعلومه من الدين بالضروره كفر سواء عمل بها أو لم يعمل يعني لو كانت امرأة تلبس الخمار الأسود الذي لا يظهر منها أي شيء وهي تصرح بأن الحجاب ليس بواجب فهي كافرة ليست مسلمة وكذلك لو أن الإنسان كان يصلي الصلاوات الخمس والتهجد وقيام الليل والنوافل كلها كلها يصلي هذه العبادات كلها ومع ذلك ينكر فرضية الصلاوات الخمس فهو كافر أيضا لأن هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة واضح يا إخوة؟ إذن هذه من المسائل التي لا نقاش فيها مما اتفق عليه علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى اللهم صلى الله عليه وسلم لكن الكلام الآن هو في من ترك الصلاة تهاوناً بمعنى أنه لا يصلي وإذا سألته أقر بوجوب الصلاة وأنه من أركان الإسلام وأنها واجبة على الإنسان إذا بلغ ومع ذلك هو لا يصلي كسلاً وتهاونا وتفريطا فإن هذا الشخص الذي بهذه الحالة أصحابنا اختلفوا فيه على قولين مشهور المذهب هو أنه فاسق مجرم بفعل هذا لكنه يستتاب فان تاب وإلا قتل حدا لا ردة ويدفن ويكفن ويغسل ويدفن مقابل المسلمين أنه مسلم ويقسم ماله على الميراث لأنه مسلم والقول الثاني هو قول عبد الملك بن حبيب القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب الواضحة إحدى الأصول الأساسية في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال من فعل هذا فهو كافر ليس مسلم وهذا القول من ابن عبد الملك بن حبيب وهو حامل لواء المنهج المدني داخل المنهج المدني الأفري داخل مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو اتباع لما كان عليه السلف رحمه الله تبارك وتعالى ولابن حبيب رحمه الله أقاويل عديدة يوافق فيها ظواهر القرآن والسنة وهو متأثرون في ذلك بعبد الملك بن ماجيشون رحمه الله أحد كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله المدنيين، ومن من كان على هذه الطريقة أيضا عبد الله بن وهب رحمه الله في مصر رحمه الله الجميع، وهذا الذي ذهب إليه ابن حبيب رحمه الله هو الذي ندين الله عز وجل به لأن النصوص صريحة في ذلك. من ذلك الأثر الذي يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركوا كفر إلا الصلاة وثبت هذا في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا صريح في الباب، ولا يقال إن هذا كفر دون كفر وهناك نصوص وأثار عديدة تدل على هذا الأمر وعلى أن المسلمين ما كانوا يتصورون مسلما وهو لا يصلي نعم قد يكون في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الأعصار اناس لا يصلون وهم عذرون كأن يكونوا في بلاد غلب عليها الأعداء فجهلوا أهلها فلم يعودوا يفقهون شيئا في دين الله عز وجل وهنا ينطبق عليهم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين زمان على الناس لا لا لا الحديث يقول لا لا لا لا لا لا لا حتى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أدركنا آباءنا يقولون لا يدرس الإسلام, الإسلام كما يدرس وش الثوب هذا رأى يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى يبقى الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إلى الله فنحن نقولها وهم يقولون تقليدا لهم ولا يدرون ما صلاة ولا صيام وأنا رأى حدث حدث في البصنة الهرسك وحدث في البلغاريا وحدث في قبرص وحدث في كثير من البلدان التي غلب عليها الأعداء وأرغم أهلها على البعد عن الكتاب والسنة وقد قرأت هذه الأيام قصة عجيبة أن المسلمين في الجمهوريات الإسلامية التي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي قديما والروس أن أحد المسلمين دخل إلى تلك البلاد، فوجد الناس جميعا يقفون في المسجد خط طويلة، وهم يفتحون كتابا، وإذا في هذا الكتاب كل يقرأ صفحة ويمر، يقرأ صفحة ويمر، فقال ما هذا؟ قال هؤلاء القوم ليس عندهم مصاحف في بيوتهم. فيفتح لهم إمام المسجد هذا المصحف كل يقرأ صفحة ثم يمر حتى يعني يقرأ جميعا من ذلك المصحف فانظروا بارك الله فيكم إلى هؤلاء القوم كيف حرصوا على أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى بالتناوب صفحة صفحة حتى يتبركوا بكتاب الله سبحانه وتعالى يعني لا شك أن هذا يعني مما يدعونا إلى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوته انا الليل وأطراف النهار والاهتمام به قدر الإمكان إذا هناك بعض الظروف التي يكون الإنسان يبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى حتى لا يدري ما صلى ولا صيام لكننا الآن لسنا نتحدث عن هذه الظروف الاستثنائية نحن نتحدث عن الظروف الطبيعية التي في بلاد المسلمين الآن الآمنة التي فيها مساجد مفتوحة لأنيو الأطراف النهار وفيها المكتبات وفيها القنوات الفضائية التي يمكنك أن تفتح أي قناة وتستفيد منها أو تتابع الدروس فيها أو تستفتي العلماء والمشايخ إلى غير ذلك المؤمن. ثم مع هذا كله المرء لا يصلي ويتهاول في عباداته فإذا في هذه الحالة في ماذا يمكن أن نسمي هذا الشخص هذا ينطبق عليه هذا الحديث يعني مسألة واضحة طبعا الخمس صلوات في اليوم والليلة هي الصبح وهو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الصلاوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين في اليوم والليلة بإجماع علماء الأمة بمعنى أنه لا توجد صلاة أخرى إلا هذه الصلاوات الخمس واجبة كوجوب هذه الصلاوات وأيضا هذه الصلاة الخمس بين لنا الله سبحانه وتعالى بإجمال في كتابه الكريم أوقاتها وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقاتها بالتفصيل في حديث عديدة من الحديث الشهير الذي رواه جابر رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمه مواقيت الصلاة ومن حديث بن عباس ومن عبد الله بن عامر ومنها أحاديث عديدة كلها فيها ذكر المواقيت التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين ولا زال الناس عليها إلى يومنا هذا مما ينبغي أن ننبه له أن العبادات كلها اوحاها الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما عن طريق القرآن الكريم الذي أوحاه عن طريق جبريل عليه السلام أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله عز وجل إياه فبلغ ذلك ب في س بسنة الشريفة والسنة هي مما يعني من من المسائل من الأمور التي لا ينطق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الهوى إنه إن هو إلا وحي يوحى إلا الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى فرضها ليلة الإسراء والمعراج عندما عرج بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السماء العليا حتى سمع صريف الأقلام ثم خاطبه الله عز وجل كفاحا فبلغه بفرضية هذه الصلاة بعد أن كان المسلمون يصلون ركعتين في النهار وركعتين في المساء هكذا كانت الصلوات ثم فرضت خمسين صلاة واختصرت إلى خمس صلوات في الفعل وخمسين في الأجر وكان هذا في السنة العاشرة للهجرة على قول المحققين من أهل السيرة إذن الإسراء والمعراج كانت على, على القول الراجح من أقوال أهل السير في السنة العاشرة من هجرة حموص صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك الزمان فرض الله عز وجل الصلوات ثم بلغها الحبيب صلى الله عليه واله وسلم إلى أمته وهي الصلوات التي نصليها اليوم فهذه الصلاة لا شروط وواجبات وسنن مؤكدة ومستحبات ومندوبات. فشروطها على ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إما شروط وجوب وإما شروط صحر فأما شروط الوجوب فمعناها ان هذه الصلوات الخمس لا تجب إلا بوجود هذه الشروط إذا لم توجد هذه الشروط فالصلاة لا تجب فما هي هذه, ما هي هذه الشروط الخمسة قال هي الاسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأما الإسلام فالحقيقة أنه ليس بشرط وجوب لأن الصواب من أقاويل علماء الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولو لم يكن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لما بكتهم الله عز وجل يوم القيامة على تهاونهم بها وهنا مسألة هامة هل يجوز أن تعنف شخصا مفرطا في أمر عظيم وتواليه من الأمور الصغير على الأمر العظيم والتوالي نعم نعم يجوز وهذه طريقة القرآن انظروا الله سبحانه وتعالى لما خاطب بني إسرائيل ماذا قال؟ قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهما اتخذهم أولياء عن اليهود اتخذوا المشركين أولياء فقالوا ولو كانوا بالله والنبي وما أنزل ما أولياء و... آ... وذكر في آيات عديدة عن أهل الكتاب إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون وأحوارهم يستحفظوا من كتاب الله وما كانوا عليه الشهداء فالله عز وجل يقول إنه أنزل إليهم التوراة ليحكموا بما فيها وشن عليهم بأكرهم الربا وأخذهم الربا وخدنوه عنه وأكرهم أموال الناس بالباطل مع أن أخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل من إنسان كافر هو دون الكفر هذه ذنوب صح؟ ومع ذلك شن الله عز وجل عليهم وهم كفار هم يبقوا كفار شن عليهم أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل وشن عليهم موالاتهم لأعداء الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوعا وأكلهم أموال الناس بالباطل إذا كثير من الناس اليوم تجدهم يسكتون عن منكرات يفعلها الذين لا يحكمون ما أنزل الله ويقولون دعنا لا نلتهي في السفاسف الصغيرة هذه ونحارب المنكر الأعظم وهم بهذا يخالفون منهج القرآن لأن القرآن منهجه أنه يلزم الناس بما ألزم به أنفسهم فاليهود يزعمون أنهم أهل التوراة فيلزمهم بأحكام التوراة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود وقد وجد أنهم قد يعني خالفوا حكم التوراة في الزاني قال أنا أول من يحيي حكم الله سبحانه وتعالى فأمر بهما فرجمه وذلك حكم التوراة إلى يومنا هذا لو فتحنا التوراة سنجد هذا الحكم فيها وهكذا في أمور عديدة نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى فاذا هذه هي طريقة مسلكة إذن الإنسان إذا خاطب انسانا علمانيا منتسبا للإسلام يجوز له أن يقول له أنت تفعل كذا وكذا ولا تصلي ولا تصوم رمضان وتأكل الربا وتفعل كذا وت... ف... فيلزمه بأمور هي موجودة في كتاب الله مع أنه هو أصلا لا, يست... لا, يعني لا ينصاع الكتاب الله سبحانه وتعالى لكن لأنه يدعي الإسلام فيجو... فيجوز لك أن تلزمه بذلك والأصل في هذا قول الله عز وجل الا المصلين في جنات يتساءلون إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفع شفاعة الشافعين فلم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين أيها الكفر الكفر هو عدم الإيمان بيوم الدين والبقية من فروع العبادات. إذن الله عز وجل ألزم الكفار عدم على عدم فعلهم لفروع العبادات وهذا من أدلة العلماء على أن الإسلام ليس من شروط الصحة بل هو من شروط ليس من شروط الوجوب بل هو من شروط الصحة مع أن الكافر هو مخاطب بالصلاه ولكن الصلاه لا تجزئه الا اذا اسلم ولا تقبل منه الا اذا اسلم واضح هذا جيد اذا الشرط الثاني هو البلوغ فالطفل لا تجب عليه الصلاه لكن لو فعلها أجزأت لكنها لا تجب عليه ويؤمر بها الطفل لسبع سنوات ويضرب عليها لعشر لتمرا وبعد ذلك اذا بلغ فقد أصبحت واجبة عليه والأصل في هذا ما رواه أبو داود والنسائي في سننهما بسند صحيح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق عن المجنون حتى يفيق يعني يستيقظ من جنونه. فإن هذه اللهم صل على محمد هذا دليل أن الطفل غير مخاطب بالصلاب بتكاليف شريها بشكل عام والحديث أيضا رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي عن أمي نعيمت رضي الله تبارك وتعالى عنه الشرط الثالث هو العقل فالمجنون مرفوع عن القلب بنص هذا الحديث إن المجنون الذي لا يعقل هو ليس مؤهلا لأن يخاطب فروع الشريعة بإحكام الشريعة كلها ولذلك هو غير مؤاخذ أصلا على أعماله إنما المؤاخذ هو وليه فإذا فعل جريمة من الجرائم فإن أولياءه هم الذين يتكفلون ب يعني نتائجها الشرط الرابع من شروط وجوب الصلاة وبدخول الوقت وقد أجمع العلماء على ذلك حكاه ابن رشد أبو الوليد ابن رشد الجد طبعا في المقدمات الممهدات وكتاب كتاب جليل بسط فيه معاني مدونة في ثلاث مجلدات كتاب في ثلاث مجلدات مقدمات ممهدات لما في المدونة في من المعاني فحكى فيه هذا القول أجمع العلماء على أنه لا تجب الصلاة على أحد حتى يدخل وقتها وَلَوْ صَلَّاهَا قبل دخول وقتها لما أَجْزَأَتْهَا فهو شرط وجوب وأيضاً شرط صحة هذا الصواب يعني إذن هو شرط وجوب صلاة لا تجب إلا بدخول الوقت وأيضاً لا تجزئ الصلاة إلا إذا دخل وقتها طيب والشرط الخامس وهو بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحق أن هذا الشرط الأخير ذكره بعض العلماء والبعض الآخر لم يذكروه وهو شرط في سائر العبادات وهو مرتبط بالشرط الأول يعني هو الإسلام ولكن شرط الإسلام حقيقة يعني فيه نظر لأننا ذكرنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعه لكن من لم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور فاذا هذا الشرط حقيقة أقوى من اشتراطنا الإسلام لما لماذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا كان انسان من الناس في جبل من الجبال أو غابة من الغابات أو صحراء من الصحاري وهو لم يسمع قط عن إنسان بعث إلى البشرية اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا علم له بهذه الأمور باتاتاً يعيش في غابته أو في صحرائه أو في جبله وهو يحرث أو يزرع أو يلتهي في رعي جماله أو غنمه ولا علم له بهذه الامور فالحق أن هذا من جنس أصحاب الفتره والراجح من أقوال أهل العلم على ما رجحه امام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وغيره من المحققين أن أصحاب الفتره يمتحنون في عرسات القيامة يرسل الله عز وجل لهم لسانا من النار فيأمرهم بأي ينق... ي... ي... ي... يسقط فيها فمن فمن فمن ابى دخل النار ومن اقر واطاع دخل الجنه والله اما شروط الصحه فهي الشروط التي لا تصح الصلاه الا بها بمعنى ان من لم تكن هذه الشروط متوفرة فيه فصلاته باطلة. ليس بلوغ الدعوة إذن هي من الشروط. نعم هي من الشروط. نعم شروط نعم. إلا أن بعض العلماء أسقطها بلوغ الدعوة قلنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت البشرية كلها ولكن هذا فيه نظر هناك من أماكن قد تكون الدعوة لم تبلوغها. نعم. شروط الصحة في الغالب يطلب من المرء أن يوفرها شروط الصحة. في الغالب يطلب من الماء أن يوفّعها وهنا قال إنها ستة أولها طهارة الحدث وطهارة الحدث بمعنى هو عندكم يقول ستة أو خمسة؟ ستة. الشارح يقول خمسة والمؤلف يقول ستة والمتن هنا يقول ستة, ستة. عجيب والشاه يقول خمسة عجيم طيب جيد طهارة الحدث لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه من أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهل حضر موت يا ابا هريرة يا أبا هريرة من حدث قال فساء أو ضراط وهذا ما بتمثيل وإلا فالحدث كل الاحداث التي ذكرناها إذن بإجماع العلماء لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو محدث وقد تحدث العلماء عن قال لأن الشارح جمع الطهارتين معا حدث الخبث نعم لأن العلماء انظر بارك الله فيكم تحدث أصحابنا رحمهم الله وغيرهم عن صلاة فاقذ الطهورين وهو الشخص الذي لا يجد الماء ولا يجد بما يتيمم وقد يحدث هذا لإنسان مسجون أو لإنسان مصلوب أو لإنسان في مكان ليس فيه لا ماء ولا تراب ولا صعيد طيب طاهر ففي, ف... ففي هذه الحالة لاصحابنا اقاويل ثلاثة المذهب المشهور عندهم وقد شنع عليه الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى عنه يعتبره قولا فاسدا لا يمكن النظر فيه وهو أن هذا المر لا صلاة عليه سقطت الصلاة عليه والمذهب الثاني وهذا المذهب الأول منسوب لمعن ابن عيسى القزاز من كبار الصحابي المماليك المدنيين والظاهر أن ابن عبد البر يرى أن هذا القول فهم خطأاً على معن به القزاز والقول الثاني وهو قول ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله قال يصلي فإذا وجد الماء أو ما يتيمه به أعاد الصلاة والقول الثالث أنه لا يصلي لكنه فور ما يجد ما يتطهر به يتوضا او يتيمم ويصلي اذا تبقى في ذمته الصلاه نعم يقضي يعني يقضي قول ائمه اخرين من اصحابنا رحمه الله تعالى وهنا قول رابع ولعله ارجح هذه الاقاويل انه يصلي كما هو ولا شيء عليه وقد قوى هذا القول العلامة الشيخ صادق الغرياني حفظه الله في كتابه دونة فقه المالكي وأدلته واستنبط ذلك من بعض طرق حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما فقدت عقدها ولم يجدوا ماء قال فصلوا بغير طهار بعض الطرق والروايات أنهم صلوا بغير طهار وإذا ثبت هذا فهو نص في الموضوع واحتج بأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا فمن لم يجد ما يتطرحوه فقد أتم الصطاعة ويصل على حالة على الحالة التي هو عليها ولعل هذا القول وأرجح الأقوين وإذا كانت صلاوات قليلة فالقول بأنه يقضيها بعد ذلك إذا وجد الماء خروجا من الخلاف قول يعني تطيب النفس بذكره واتباعه والله تبارك وتعالى أعلم إذن هذه طهارة الحدث وأما طهارة الخبث طبعا هذا حديث أبي هريرة متفق عليه لا يقبل الله صلاته من أحدث حتى يتوضع هو حديث متفق عليه والشرط الثاني طهارة الخبث وطهارة الخبث بمعنى أن يتجنب أي شيء نجس في جسده أو في مكان صلاته الذي سيلامس أعضاءه أو في ثوبه سواء كان في الثوب الذي يلبسه أم في حذائه أم تحت رجله كل هذا ينبغي أن يتنبه له ويبتعد وطهارة الخبث واجبة بشرط القدرة والذكر والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بن عليه، ثم أوعى إليه جبريل عليه السلام أن فيهما أذى، فخلعهما فورا وخلع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى أحذيته. طيب. في انطهارك الخبث الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر والرجز فهجر والرجز فهجر كراءتان كراءتان متواترتان فاذا هذا فيه أمر من الله سبحانه وتعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم أمته مأمورته يعني تبع الله فأي طاهر ثيابه من الرجز وهو أي شيء نجس <تصفيق> مع الذكر والقدرة نعم للحديث الذي ذكرته لكم الآن وهناك أحاديث عديدة منها مروءة داود والنسائي وصحوا جماعة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ولو كان ذلك لا حرج فيه لما لما أمر بالرش من هذا والغص وال الغسل الآخر هناك اثار وحديث عديدة تدل على ان الصواب من أقوال أصحابنا لأن هناك قولين في المسألة بل هناك ثلاث أقوال هذا هو الراجح هذا هو مشهور المذهب وهو الراجح أن طهارة الخبث شرط من شروط صحة الصلاة بالذكر والقدره الشرط الثالث و استقبار القبلة استقبار القبلة لقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فمقصود المسجد الحرام هو الكعبة ولسنا مكلفين بأن نتجه إلى عين الكعبة بحيث لو رسمت من عندك خطا إلى مكة لا صادف الكعبة بل المقصود هو اتجاه لناحية أو جهة الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبلة بين المشرق والمغرب طبعا هذا بالنسبة لأهل المدينة أن القبلة بين المشرق والمغرب ولكل بلد يعني بحسبها كل بلد بحسبها والحديث عديدة من ذلك حديث أبي هرالة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة الحديث رواه أصحاب الكتب السبعة وقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهك شطر وهذه الآية نزلت بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بسبعة عشر شهرا وكان يصلي تجاه بيت المقدس كان بيت المقدس هو قبلة المسلمين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتشوق لأن تصبح القبلة هي الكعبة بدل بيت المقدس فلبى الله عز وجل رغبته وشرع غير هذه الشريعة وكان ذلك سببا في غضب اليهود وذلك قول الله عز وجل سيقول السفاء من الناس ما والله اللهم قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق المغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهذه الآية لما نزلت مر رجل من بني سليمة على الصحابة ومصلون فقال أشهد بالله إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه البيت الحرام فتوجهوا فورا وقلبوا توجعهم من بلاد الشام البيت المقدس إلى مكة يعني من الشمال إلى الجنوب والمسجد الآن يسمى مسجد القبلتين إلى يومنا هذا عرف هذا المسجد مسجد القبلتين لكونه كانت قبلته الأولى تجاه بيت المقدس ثم تحولت إلى مكة المكرمة والكعبة, والكعبة المشرفة جيد الشرط الرابع من شروط الصحة وهي ستر العورة وستر العورة من شروط الصحة مع القدرة والذكر بالذكر والقدرة أيضا فقد روت أم نعىشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الإمام أحمد أبو داود أصحاب السنن أبو داود الترمذي النسابي ماجه هو حديث من حسن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبhz بن حكيم عن أبيه عن جدي عن بhz بن حكيم عن أبيه جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو مستلقٍ فقال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت إذا كان الناس بعضهم في بعض يعني الرجال قال إن سطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإن كان أحدنا خاليا قال الله تبارك وتعالى أحقه أن يستحيى منه والحديث رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وأيضا رواه الترمذي عن جرهد الأسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت هذا حديث عن علي بن الطائم كرم الله وجهه ورواه أيضا أصحاب الكتب أصحاب كتب السنة أبو داود وابن ماجه هناك حديث مشهور حديث جرهد الأسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم مره عليه ومستلقن وفخذه وكاشفه وقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة وبهذه أحد كلها نستنبط أن الإنسان يجب عليه بالذكر والقدرة أن يغطي عورته ولكن ما هي العورة هذا فيه تفصيل حقيقة والمؤلف لم يفصل فيه لكن بشكل عام عورة المرأة في الصلاة هي جميع جسدها إلا الوجه والكفين وعورة الرجل في الصلاة هو ما بين السرة والركبتين لهذه الحديث التي ذكرنا لكن فقهاء رحمه الله يفرقون بين العورة المغلظة وهي التي إذا كشفت عمدا بطلة الصلاة بكشفها والعورة المخففة وهي التي يحرم على الإنسان أن يدخل الصلاة وعورته المخففة المكشوفة ويحرم عليه أن يظهرها للناس الأجانب لكن صلاته جائزة انما يطالب بان يعيدها في الوقت يطالب أن يعيدها في الوقت وعندهم ان العورة المخففة من الرجل هي السوءتان والعورة المخففة من المرأة هي البطن وال الفرج والدبر وهذه الأماكن كما قال ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجهه وكف الحرة يجيب ستره كما في العورة لكل دكش فين الصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر فجعل الصدر والشعر من العورة المخففة لا من العورة المغلظة واضح لكن حقيقة أن هذا القول لم أجد عليه دليل بالنسبة للمرأة وأما بالنسبة للرجل هناك بعض الأدلة التي قد تدل عليه هناك بعض الأدلة التي قد تدل عليه وقد ينضاف إلى هذا كراهة الصلاة والكتف مكشوف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن نبي هرية رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولكن هذا لا يدل على أن العاتق من العورة لأن هناك حديث عديدة تدل على جواز الصلاة والكتفان مكشوفان قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به وحديث اول كلكما ثوبان وكل هذا يدل على أن الأمر على الاستحباب والنهي على سبيل الكراهة لا التحريم والشرط الخامس وهو ترك الكلام لأن معاوية بن الحكم السلم رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهذا الحديث هو مسلم وحديث زيد أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظه على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام والحديث متفق عليه وأخيرا الشرط السادس الأخير هو ترك الأفعال الكثيرة وإنما خص الأفعال الكثيرة دون الأفعال القليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فعل أفعال قليلة من ذلك أنه حمل ابنته أو حفيدته أمامه وفي الصلاة وحمل الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهما في الصلاة و وحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وصلي قال يقول هكذا وبسط كفه فإذن يقول هكذا وبسط كفه إذن هذه كلها حديث تدل على أن الأفعال القليلة لا تضر المصلي وهذا الحديث رواه أبو داود الترمدي وصححه وبهذا نكون قد انتهينا من شرائط الصلاة والحمد لله صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أي استفسار أو استفسار فتقدروا مباركة نعم شرائط أو شرط الصلاة نعم كناهم صلى الله عليه وسلم وفيكم بارك وفيكم بارك بارك. قال القول بأن الشرط هو ما يجب للعبادة وأما الركن هو ما يجب في العبادة نعم وأن الفرق بين الشرط الوجوب وشرط الصحة كالفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف نعم لأن خطاب التكريف هو مما يلزم المرء أن يأتي به وقد ذكرت لكم أن شروط الصحة ينبغي للمرء أن يأتي بها أما شروط الوجوب فهي مما ليس للمرء فيها يد يعني ليس المرء أن يبلغ أو يكون عاقلاً أو يأتي بوقت الصلاة ليس له ذلك ليس له يفعل ذلك. نعم. هناك أيضا شرط لم يذكره المؤلف وهو خلو المرأة من الحيض والنفاس. وهذا من شروط الوجوب أيضا. طبعا ما قصنا الشيخ ذا. شو ال تلت أقسام. شروط, وجود شروط وجوب والصحة صحيح هناك من العلماء ما قسم إلى شروط الوجوب وشروط صحة وشروط وجوب والصحة صحيح طيب يقول ذكر المؤلف ان الاسلام شرط وجوب أليس الراجح أن العقل شرط وجوب وصحة في نفس الوقت نعم. صحيح العقل أيضا شرط وجوب وشرط صحة أليس انتفاء المانعي شرطا من شروط الوجوب وهو كذلك لأن خلو المرأة أو طهارة بالضبط. المرأة من الحيض والنفاس هو من شرائط صحتي صحيح. صلاتي هو من شرائط وجوده يعني. المغمة عليه. لا نعم. وإفراقة المغمة عليه لا ولكن هذا يدخل في العقل يعني إذا قلنا إن العقل من شروط ااا يعني إن ال من شروط الصحة. فمعنى أن الجنون مانع والمانع والشرط كلاهما يعني بدل عن صاحبه نعم ذكر مؤلف أن الإسلام شرط وجوب والسؤال أليس هو شرط صحة نعم قلت لكم إنه الحقيقة شرط صحة لأن الكفار مخاطبون فروع الشرية ولأنه في يدك أن تفعله يعني حتى يعني الإسلام في يد المرأة يأتي بالإسلام فلذلك صاب أنه شرط صحة كيف تكون استتابة تارك الصلاة يعني العلماء يقولون أنه يحبس ويضيق عليه حتى يصلي فإذا دخل الوقت واقترب من الخروج يؤكد عليه مرة تلو مرة يصلي فإذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي يحكموا بإعدامه هذا قول هذا قول أصحابنا نعم كيف تكون ستواب تارك الصلاة في قضية التضييق كلام نعم هو في كل مسألة من هذه المسائل كلام حتى في قتل تارك الصلاة كلام لكن يعني ذكرت لك ما يقول أصحابنا ذكرت قفل الشيخ مبينة يعني يقتل حدا نعم هذا تارك الصلاة حدور قتل نعم هذا قول, هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي هذا قولنا وقول أصحاب الشافعي طيب يقول هنا ما هو حد العورة الواجب ستره على راجح مذاهب محققين للرجال والنساء وعلى راجح مذاهبهم إذا انكشف جزء من العورة أثناء الصلاة كما حال أصحاب القمصان القصيرة حال سجودهم أو انكشف جزء من يد المرأة أو ظهر قدمها أو شعرها أثناء الصلاة فمن المترتب على ذلك فإن مذهب أهل المدينة في انكشاف عورة المرأة كما ذكرت غريب ويقولون تعيد في الوقت أي استحبابا على خلاف مذهب شافعية حابلة طيب قد نقول يا إخوة عمر بن سلم هذا الصحابي الطفل عمر بن سلم صحابي طفل وكان يتلقى الركبان فيتعلمون القرآن فلما أسلمت قبيلته لم يجدوا أعلم منه بالقرآن فأمموه فكان يصلي بثوب قصير إذا سجد تقلص عن دبره فقالت امراه من أهل الحي يا جماعه الناس غطوا عن استقارعكم هذا غطوا عنا دبر قارئكم يعني قال فجمع لي من اشتروا لي حله فما فرحت بعد الاسلام كفرحي بتلك الحله فهذا الامام كان اذا صلى انكشف دبره والمراه استشغنت هذا هذا المنظر فقالت لهم يا جماعه يعني اشتروا له ثوبا تغطون عنا دبره فلو كانت صلاته باطله لما فلو كان انكشاف هذه العورة مبطلة للصلاة يعني لما ترك وهو يصلي بهم بهذه الحالة هذه واحدة ولكن هذا القول ينقض قول أصحابنا لأنهم يقولون أن السوءتين إذا كشفتا عمدا انتقضت الصلاة إلا أن نقول إن هذا لا قدرة له هذا جهده وليس له ثوب إلا هذا الثوب القصير الذي إذا سجل تقلص عن دبوره فاضح؟ تخيل ان الانسان يعني, الآن في يعني صدقت كل شيء نعم نعم انا صليت قبل اسبوع في مسجد وكان امامي شخص شاب فكلما صلى انكشف دبره انكشف دبره وهذا أمر شنيع ولذلك نص علماءنا رحمهم الله قد ذكر يعني مره هذا معنا في الأخضر ان الصلاه في السراويل مكروهه هذا السراويل اذا لم تنكشف العوره فكيف اذا انكشفت العوره فلا شك أنها يعني على المرء أن يحافظ على الصلاة ويحرص على أن يصلي هذا لا شيء عليه الذي صليه كذا إذا علم بأن دوره مكشوف وهو مستمر على ذلك فصلاته باطلة لا شك في هذا صلاته باطلة نعم كل من كان قادرا على ستر عورته وتركها مكشوفة فصلاته باطلة. باطلة خاصة إذا كان الأمر في السوءتين بالنسبة لي الرجال يبقى المرأة كثير من النساء في البيوت يصلين مكشوفات الأقدام وكثير من النساء إذا جئنا يصلين في البيت يضعنا هكذا خمارا على رؤوسهن بسرعة ولا يبالين أن ينكشف بعض شعورهن وبعض عنقهن أو بعض سواعدهن أو ما إلى ذلك فعلى المذهب هذه المرأة صلاة وصحيحة لكن عليها أن تعيد في الوقت وهي آثمة إن تعمد ذلك لكن على قول العلماء الآخرين وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار إلا بدرع وخمار معنى أن صلاتها هذه صلاتة المرأة باطلة ولا شك أن اختلاف العلماء رحمة يعني قد نقول إن هذا مما يعني يخرج هذه المرأة أو هؤلاء النسوة من حالة مطلان صلاتهم قال هل نفهم أن انكشاف شعر المرأة أثناء الصلاة أو جزء من عورتها لا يبطل الصلاة على الراجح على مذهب من المذاب نعم على مذهب إمام مالك لا يبطل لا, لا يبطل الصلاة أما, أما سمعت لكن لدى كشف وما عدا وجهه وكف الحرة يجيب ستره كما في العورة لكن لداكش في اللي شعر أو لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر يعني أنها تعيد على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب أو على جهة الوجوب لا على أنه إذا لم تفعل ذلك بطلت صلاتها واضح في أخر؟ فإذا عن المذهب هي تعيد طيب قال أريد التحقيق والذي تدين الله به لنتعبد به الله الذي يظهر لي أن حديث لا يقبل الله صلاة حائد إلا بالخمار نص صريح ولذلك على المرأة أن تنتبه لذلك وتغطي قدميها وتغطي شعرها وساعدها وجميع جسدها نعم. طيب اقتصر على سطر العورة فقط مع قدرته على السطر الكامل ولم يغطي العاتقين هل تجوز صلاته نعم صحيح أنه تجوز صلاته وقد دخل أحد دخل على جابر بن عبد الله كما صحيح مقاري وموطئ إمام مالك أيضا ورداؤه معلق في المشجب فقام يصلي بإزارة من غير رداء فقال له أحدهم لماذا تصلي وأن تكاشف العاتقين قال حتى يقوم إلي رجل أحمق مثلك فيسألني هذا السؤال <تصفيق> ثم ذكر له الحديث ولكلكم ثوبان والحديث التي لها هذا المعنى فدل ذلك على أنه لا يرى وجوب ذلك والحديث أولي كلكم ثوبان وحديث إن كان ضيقا فالتذر به وإن كان واسعا فالتحه به يدلوا عن هذا أن تغطية الكتفين ليس بواجب ولا يوجبه إلا الحنابلة الحنابلة ذهبوا إلى وجوب تغطية الكتفين طيب هل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في الواحد ليس على عتقي منه شيء على سبيل الاستحباب ما معنى أن حديثة الكراها نعم حديث الكراها هل الكلام الذي يكون من جنس الدعاء نحو أن يتأول إنسان القرآن فيس فيسبح أو يحمد أو يستغفر أو يدعو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جائز أم لا هو يعني لا يبطل الصلاة لكن إن كان في النافلة فالأمر واسع ولكن في الفريضة فليجترم الإنسان ذلك حتى لا يدخل فيها ما ليس منهم نعم هناك فرق أصحابنا يفرقون بين الفرض والنافلة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يتفاعل مع الآيات ويدعو إذا كان دعاء ويسأل إذا كان سؤال ويستعيد إن كانت السعادة لكن في الصلاوات في في الفروض يعني الأحاديث التي اشتهرت عنه ليس فيها ذلك والله تبارك وتعالى طيب ما هو ضابط الفعل الكثير في الصلاة؟ ضابط الفعل الكثير هو أنك إذا رأيت الفاعل تظن أنه لا يصلي من كثرة أفعاله، وهل حمل الصغير في الصلاة من الفعل القليل؟ نعم ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمامه ورفع حسن حسين ويعني تسلق تسلقه على ظهره تسلق أحفاده على ظهره فلم يثرب عليهم في ذلك، فعلى ذلك الحاجة أي حاجة في ذلك يعني هو رأف بأحفاده، نعم هل يشترط؟ في الذكر تحرك اللسان نعم يشترط في الذكر تحرك اللسان وإذا لم يحرك المرء لسانه في الصلاة فصلاته باطلة لأنه من باب التخمين وإجراء الأمور على الذهن وهذا لا يصح بل لا يكون الكلام كلاما إلا إذا حرك الإنسان لسانه وإن كان بالقلب فقط هل يجزي لا لا يجزي صلاته باطلة قال لو تكرمت أن تبين لنا عورة الرجل أمام الرجل عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبتين وعورة الرجل أمام الأجنبيات عورة الرجل أمام الأجنبيات على مذهب, الإمام على مذهب أهل المدينه هو الجسد كله بعد الاطراف فلا يجوز أن يبرد صدره ويبشي عاريا أمام النساء على مذهب الإمام مالك رحمه الله وإن كان أصحاب المذهب الأخرى قد يجيزون ذلك ويقول هو من السرة إلى ركبتين أمام الجميع، وعورة الرجل أمام حارمه، عورة الرجل أمام حارمه يعني من السرعة إلى الركبتين أيضاً، ثم عورة المرأة أمام الأجانب، عورة المرأة أمام الأجانب كل جسدها معاد الوجه والكفيل، وهناك شروط الشروط السبعة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في ثوبها أن لا يصيف ولا يشف ولا يكون مبخرا ولا مطيبا ولا يشبه لباس الاجنبيات ولا, ولا يشبه لباس الرجال ولا يشبه لباس الكافرات يعني لا يكون زينة في نفسه ويغطي الجسد كله معدى المستثنى والوجه والكفاء وعورتها أمام محارمها الذكور جسدها معذا الأطراف على مذهب إمام مالك وعورتها أمام نساء المسلمين من أهلها ما بين السراء إلى ما بين السراء إلى وعورته أمام النساء من غير أهلها، غير أهلها يعني الكافرات. إذا كنا من غير أهلها يعني مسلمات، فمن السورة إلى ركبتين مثله. عورته أمام الكافرات المشهور أنه جسد كله مع هذا الوجه والكفين. ونقل الآخر أنها كالاجنبية المسلمة. وعورته أما أمام الرجال وأما النساء. عورته أما أمام الرجال وأما النساء المشهور انها من السورة إلى ركبتين. وهذا الذي عليه جماهي العلماء ولكن خشية الفتنة بها فتؤمر بالتستر كما تستر الحرة والله تبارك وتعالى أعلم ها؟ ما بقى عن نأمة ما بقى عن صح لم يبقى لدينا إيماء قال لو تكرمت أن تبيننا حكم تغطية الوجه للنساء وكلام الفقهاء في ذلك والحث عليه والترغيب فيه والتحذير من لبسه ثم خلعه خصوصا في زمن الفتن بالذات لما رزقهن الله جمال الوجه وكل نساءها الإسلام جميلة لا ليس كل نساءها الإسلام جميلة هناك يعني القبيحات والجميلات <تصفيق> هناك القبيحات والجميلات لا يمكن أن يعني على أي حال شوف تغطية المرأة لوجهها إذا برزت إلى الشارع أمام الرجال الأجانب خاصة في الشارع حيث يكون الفساق والفجار وما الذي دين لهم اختلاف أقو اختلفت أقوال أهل العلم في ذلك على قولين لا ثالث لهما القول الأول وهو وجوب تغطية وجوههن إذا لم تؤمن الفتن وهذا قول جمهور العلماء المتأخرين متأخرين على قبيل الانفتاح على الأفكار الغربية يعني والقول الثاني وهو استحباب تغطية المرأة لوجهها وهذا قول جماهير علماء الإسلام من جميع المدائب يقولون باستحباب أن تغطي المرأة وجهها وهذا الذي كان عليه نساء السلف الصالح من لدى بعض الصحابيات إلى بعض التابعية ثم انتشر ذلك بين المسلمين حتى أصبح هو الأصل والذي ندين الله عز وجل به هو استحباب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب خاصة إذا لم تؤمن الفتنة به وهذا من شعار النساء العفيفات الطيبات الطاهرات ولذلك نحذر من أكرمها الله عز وجل بأن غطت وجهها ولبست ثياب الطهر أن تنتكس على عقبيها وترجع إلى كشف وجهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل فهذا في قيام الليل الذي هو عبادة فردية بينك وبين ربك فكيف بهذه الظاهرة وأنا لا أقول هذا فقط وأقول لكل الشباب الذين أكرمه الله بالاستقامة احذروا أن تلتزموا بالهدي الظاهر في مدة من حياتكم ثم تتركوا ذلك وتتركوا الهدي الظاهر الهدي الظاهر هو شعار المسلم ونحن مؤمورون بمخالفة أعداء الإسلام في ظاهرهم وأشكالهم وألبستهم فكذلك المرأة المسلمة عليها أن تحرص على أن تلبس اللباس الشرعي السابغ الكامل وأيضا إذا سترت وجهها خاصة في الشارع يعني ممكن أن تكشف وجهها أمام يعني عائلتها في البيت وما إلى ذلك ومن تثق فيه من وهذا وإذا عليه عليه في موطأ إمام مالك نص على هذا الأمر لكن في الشارع العام الذي يكثر فيه الفساق والفجار فننصحها بأن تغطي وجهها والله تبارك تعالى طيب نقف هنا إن شاء الله بارك الله فيكم جَتُ الْمُسْلِمِينَ إِهِيَ قَدْ قَهَرْنَا عَنِي دَمْظُومٌ فَلَا عُصْبَةٌ تَسْتَبِيحُ الْحَيَاةَ وَتَجْعَلُ مِنْهَا دِمَاءً